يا روحي معك يا اللي شغلت البال وياك إنك تبلي يا روحي معك اللي شغلت البال وياك لما سلمت عليه. ايديك في اداية الصحبان في النعية والقلبي سلم عليك يستلم عليك والأغفار كتبنا أول كلمة فيها وانا وتطم البال الحيرات قادي ظهور من حواليا شايف جمالها بينايا الحبيب راضي علي والقلب متهني وفرحان لما سلمت علي وخاتي ايدك في في ذي الفرح بنف النية والقلب تلب عليك تلب علي ين ظنوبنا للأسوء يا أدنى حكاية العوشي اللين ظنوبنا للأسوء و لما طال الكلام بينك الهوى والغرام يأن العيوني ولما طال الكلام بينك وبيني ولما طال in ولما طال الكلام بينك وبين يعاني الهوى والغرام والغرام يا نور كفاءة وبنفعله دليل ودليل لما سلمت عليا وخاتي يدك في ذيال. Hittar jag dig där? En spark än kan jag.